يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبطار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا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 ملينة لينة او تركتموها قائمة على افولها فباذن الله وليخزي الفاشقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجد ثم عليهم من خيل ولا ركاب، فما أوجبتم عليهم من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلف رسوله على من يشاء. والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 ولا يجدون في فدورهم حاجةً مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المطلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إن أخرجتم لا نخرج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 lain akuhurju, la yahurjun maghum, walain kuhtilu, la yancurn hum, walain nafurhum, la yulun al adabatum, mala أشد رحبة في فدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر فأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا لا قوة بال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرْ نَفْسُكُمْ ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله قدير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم فاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah yang tidak ada ilah yang lain Alim al-gayb wal-shahadah Al-Rahman al-Rahim Allah yang الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور